اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قُرًّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَمَا تَشْكُرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خلق الذين مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مبين.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 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير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 إذ قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شَكُور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلم